وبعاصم الهادي تبقى تصرخ يا حسين وبعاصم الهادي تبقى يا حسين يا له تبقى شامخا يا له تبقى شامخا يا, يا بروح العقيده الجبال الراسخه يا لذ طشامخه يا لذ طشامخه شاب خومات تقبل الذل محال تبقى أرض ديالة عنوان الرجال والزمن مهما عصفر الزوال ما تنكرها العواصف بالجبال انا والله ثابت بعزم واراده وعلى حبك سيدي اريد الشهاده هذه اللي تستكين تبقى تصرح يا حسين هذه اللي تستكين تبقى تصرح يا حسين ذو كشمخه روح العقيده الجبال الراسفه وصوت شديده بعزم ما حسين وقعس المايل يتبقى تصرخ يا حسين يالتوب أشامخان يالتوب أشامخان أنا يا لا تبقى شامخ يا لا تبقى شامخ يا داعي ما الشهيد ما جعوفك سيدي القطع الوري صار تنضل بقلب هالجلوحين وانت سيدها ما جعوفك سيدي ايش الحاله يا لا تبقى شامخه يا لا تبقى شامخه ساعدك دربك تظل ما عندها خوف واللي عاين بيها كمعه بيشوف لو حق عباس مكتوعان تشوفوه ما تخوف هالمنايا والحجوم يا لا خاوت حل منايا بهاي القضيه قلها فجأة تروح لك يا ابن ستي واحد مقطوع علي يدك لوقتها يا حسين واحد مقطوع علي يدك لوقتها يا حسين <تصفيق> الجبال يا حسين يا رب خشمخه يا لكم خشمخه يا لحق حسين علمها العباد عنوفه والتضحيه والكبرياء حتى تسمح حسين من يظل دمار تبقى تمشي وتزحف لخف كربلاء كربلاء الغايا صارت هي الوسيله واللي يطيح يسلم خرايه زمنا دم ما الزائرين تبقت تصرخ يا حسين بدم ما الزائرين تبقت تصرخ يا حسين تبكي على من قبره في العقيده الجبال الراسفه يا حسين روح باسم المايدي تبقى تصرخ يا حسين يا لا تبقى شامخ يا لا تبقى شامخ نداء المهدي يا سيد العصور يمتى تظهر سيدي قال الامور صابرين ونبقى شخصك ننتظر ونظهورك احنا رخصنا العمور يمتى تشرب سيدي بنور الامامه يا شمش ما تنحجب يوم مهمات يا لوي يا طائرين تبغى يا حسين يا لوي يا طائرين يا حسين <تصفيق> يا دوبك الشعب مخبو الجبال الاخراج والهندسه الصوتيه قيصر الغراوي ومحمد الغراوي بصوت الرادود الحسيني محمد الهاشم الكلمات للشعر الحسيني منهل العنصاري